بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة من فصدوا عن سبيل الله يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فعنهم قشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنه يؤذكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو نور وجههم ورأيتهم يسدون وهم مستغفرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لينغفر الله لهم لينغفر الله لهم ان الله لا يهدي قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله قزائر الشماوات والأرض ولكن المناسبين لا يفقهون يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها قُلْ إِنَّ ولرسوله لِلَّهِ ولكن وَلِلْمُؤْمِنِينَ لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم الَّذِينَ ذكر الله يَتَّقِ يفعل ذلك لَّهُ مَخْرَجًا وأنصحو مما رضتماكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت من قبل أي يأتي فيقول رضي لا أخاف إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكون صالحا ولن يغفر الله نفسه إلى جلها جلها الله خبير بما تعملون